لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم و ق الاسلاميه واجعلنا ممن يقول <تصفيق> انها بقرهم الصفاء واقع ي و ه ا نسوق الناظرين إ ن ه يقول <تصفيق> إ ن ه ا مطره لا ذ ن و ن تثير الارض ولا تسقي الحرث م س ل م ا ل أ ش ي ا ء فيها قالوا الان جئت من ا ل ح ر ث ف ذ ب ع و ه ا وما كانوا يفعلون و إ ذ قتلتم نفسا فادارتم فيها و و ا ر ما كنتم ن و كذلك يجري اللهم متابعين وما ياتين لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من باب ذلك فهي كالحجاره لو اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منهم الانهار وان منها لما يشتر فيطلب منهم ما you、yeah.